كان الجملان يجوبان الصحراء المقمره كانا يصيران جندا إ ل ى جند ي أ ح د ه م ا على سرج ذهبي و ا ل آ خ ر على سرج فضي كان السرج الذهبي يحمل ج ر ة فضيه ة جرة والسرج الفضي يحمل ذ ب ي ة تحرك ا ل ج م ا ن ببطء عبر ل ي ل ة ض ب ا ب ي ة م ك م ر ة